وعجبوا ان جاءهم منذر منهم وعجبوا ان جاءهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب اجعل الالهه اله واحدا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 وَثَمُودَ وَقَوْمَ لُوطٍ وَأَصْحَابَ الْأَيْكَةِ أُولَئِكَ الْأَحْزَابَ إِن كُلٌّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ وَمَا يَنظُرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً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 وَاهْدِنَا إِلَىٰ صِرَاطِ الَّذِينَ هَدَيْتَ إِنَّ هَذَا أَخِيهِ لَهُ 99 نَعْجَةٌ وَلِي نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقالَ أَكْفِلْنِهَا فَقالَ أَكْفِلْنِهَا وَعَزِّنِي فِي أَلَا لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالٍ عَجَجْتَكَ إِلَى نَعَاجِهِ وَإِنَّكَ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَقَاءِ يَبْغِي بَعْضٌ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ ما هم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 كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ فقال اني احببت حبا الخير عن ذكر ربي حتى توارث بالحجاب ردوها علي ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والاعناق ولقد فتنا نساءي ما على كرسي جسدا ثم مَنَابَ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكَ اللَّا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّاب فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيَاحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أصاب. والشاطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا ثمن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مس لي الشيطان بنصب وعذاب فاركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهلا وبث لهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدنا مصابرا نعم العبد إنه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 متكئين فيها يجعون فيها بفاكنة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد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 إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَى أَتَّخَذْنَاهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ الْأَبْصَى إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ قل السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لِيَ من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما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 قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ قَالَ فَخُرْجْ مِنَّا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي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 نبأه بعد حين